الدخان يعني ان تكون لدينا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا إن شاء الله كوريا بحسكين بحسي كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا في كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا كوريا الله كوريا همو شبكه سلطة الدخان وخه انتبه هفته هزار ملايكا ده بدعاكا وستخفاركا اب حديثه ضعيف و موضوعا حديثه صحيح بناتنا انا حديث حديثه بجت هر کسا که شبه جمعه سلطة الدخان وخه انتبه رب العالمين لي خوش بيته و ده و من الحور العيني يعني ده حوري آدنه اب حديثه همو صحيح نواتنا سب فضلة سورة الدخان. شو حديث صحيح مناوت نسر فضلواه. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. هذا حرف نبت جلك سورة الدخان في واتي داس بيكرن. ما يقاطعها بحرف؟ أما معناه؟ شو و... مناوت يقاطعه كمعنى واتي؟ أما برشوات يقاطعه سري سورة؟ علمای یهودی مفسران رحمت خدا لبیل یهودی به هندهاتی نبوتن که اوا اشارتا ربعالمن دات ما کف قرآن معجزه آخفنام روانیا آخفنام بشرانیا آخفنام رب العالمینیا رب العالمی چون کی جال جرم شرکت گوته بیام الله علیه و سلم دوئت آف قرآن لال ام یا کولون افتراهو یعنی جال جد گوته بیام بسال الله علیه و اجا رب العالمین بیشتر به بیامبری پی... صلی الله و سلم یا محمد بیای جامشرکه بیای اوه قرآن مفهوم حرفانه بهیک ایناکه حروفات عربینه اکنون بیای جامبری صلی الله و سلم قرآن را لخود نه کلم که اوه حرف اون گشته بکن گش قرآن کداین کی و کیه قرآنی و پیچی نبود دانه اینا رب العالمینی بکم بو کل بوده ده صورت دانه ده صورت اینو که قرآنی هر پیچی نبود اینا رب العالمینی هشت بکم بو کل بوده صورت دانه هنا سورة الكوثر يجبت هر بيشنا هذا يجب أن يكون هناك قرآن معجزة معجزة يعني أخفنا بشرين كس ناشد وكي بيه هذا معجزة يعني عجازة يعني بشر ناشن يعجز البشر عن الاتيان بمثله بشر ناشن كبكت قرآن كي بيه كس بيشنا بيه وبيشنا بيش فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا bani beti beynu kan ko pechena biya ujera pos bashu no pechena betataru ja qiya ma dickan hata rja qiya ma tes no pechena bet surata ki binan wa ki quran barje chunki aw an che etken ya bashari ya ki matiyatida awad na quran ida afna rabbul alamin ya wa kamalu daristiw kamali wa bi'aybiyatida chu jaray bashari ya rabbul alamin shu keniya laysa kamithu shay'un wa huwa samia'ul basir ani af af harfa isharat أخفنا ملوغانيا أخفنا چوباشرانيا و ايكل وايشاتش دليل سألهم ايكو أفح حرفا بهم ديتاتين ديوه اغلب جره بحثي چه ده بحثي قرآنه ده كران اي رجده رب حاميم وابوتينه بخوضن حاميم ديوه وتي والكتاب المبين بحثي چه آيتيه كران؟ بحثي قرآنه قرآنه سين ده خينه ايشت اسوه كتابه كما ما ابو محمد اينا خالص الله عليه وسلم ك كتاب كتابه او پیغمبر الله خاري صلی اللہ وسلم نوغوه قرآنه كاو كتابه كمعصرين كتابه وقدر كتابه العالمين وابا السيد سیده تبیخين بشت كما المبيني يعني او كتابه اشكرا يعني اشکراك او اخفنا رب العالمين و اخفنا مروفا و الكتاب صفته او المبين يعني نوغوه كتابه ده هم مجتر بمية چلی هاتی چلی رایگان حق با ما دیار که رایگان راست یا دیار کری، و رایگان خلل و رایگان شیطانی شی دیار کنده خلی پارزی. هم با میته دادی آشکار کردن، هاتی دیار کردن، چو کتاب و کی قرآن چله نهاتی کردن، نهاتی آشکار کردن، نهاتی دیار کردن. قرآن الهمو کتابی جوانتر و آشکرتر بو، همچنین با میته دادی دیار کردن. جناب علی سیندی خنید. از یک کتاب که من آو آشکرا، آماده همچنین با میته داد آشکرا کری دیار دیار کری. إنا أنزلناه في ليلة مباركة ما أفقر آنا يا إن آخار أنزلناه يعني أنزلنا القرآن أفقر آنا ما إن آخار في ليلة يعني شفكة مباركة أو شفك تجي بركة وخير وباشية أبداً بجد ما أفقر آنا إن آخار يعني أخفنا كين يا أبشرون يا أجلنا شن يا ببيعن الله و السلام وشيطان أما أخفناكا وها في كتابة رب العالمين ما يو إنا خاري إنا أفبوتيه أف إنا بو تعظيميه ونأخو رب إيه كا ما أختم بحسي كاري كي خود كد بحسي شولك خود كد غمير يعني بشون كي العالمين همه مواصلة ويجب ما في قرآنه أف كتابة لا رب العالمين يهاتي أخفناوية چو كيماتي و چو عيب ما غين أخار الشفكة بربركة ده چون که کتاب افقرانه قدرتین کتابه و هم خیر و برکت و باشترین کتابه یهاد یه خارش نوشت شه و کج دا شه وکا هاد نخاره وش وینار خاره وش و نیاز شه وکا تجی برکت و خیر و باشیه و دی سب مروره کی شیاطی بپیامبره کی شیاطی که قدرتینیه قدرتین مروره اینا قدرتین حدرترین شف داشیات یخواره. بوتی فی لیلته مبارکتین، چونکی ناف وقت قرآنات یخواره، آوا همو چبو بو اهل عادی رحم بو برکت بو باشیبو رونا هیبو. هد نخوار قرآن بو اهل عادی همو برکت و باشیبو. و آف شواک که ش هد نخوار قرآن ناف شواک که داش ایراد بوتی شواک تجی خیر القدره. ولیلته القدره یه ناف کرده یه ناف هیبر أو أهل وكربان الأمين أعتد إلى سورة الدوامديار كلي إن أنزلناه في ليلة القدر ونفس سورة البقرة الجدير التي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن يا كلا دات يا خاله نافه في رمضان ذا أما أو كسد بيجيد أو رأي هيا ود بيجيد أبا بحسي نيفك الشعبيانية أهل وك ابن كثير رحمة خدال بيجيد بجد أو كسك في أخفنا بيجيد بجد إن أنزلناه في ليلة مباركة يعني أبا بحسي نيفاك الشعبانية بجد أبا قلق قلق يدير كفتير ريكا حق واخفنا حق بجد أبا شو بحسي چنية؟ بحسي نيفاك الشعبانية چونك يا رب العالمين قرآن كريده خذ قرآن ده وما يديار كريد كي يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن أيضا رمضان ده قرآنية يخالي ند كريده نن نيفاك الشعبان وهو حديثات همو يد منكر ويد باطلا هو حديثات سنة بجد قرآن شعبان دعوتی آخره، اول حدیث همچینه، همود منکرانیان. عید بجید، قدر عصالین، نیم و کشعبان دعوتی تدیار کردن، اول حدیث همود منکران، و همود باطلان. عرب کی، ایمان و بخوان رحمت دخول بید و علامات حدیثه، افندادیار کی، که چو حدیث صیح نه، این نسرهنده. همما مآیت قرآن های کافش و قرآن هتی آخره، لیل تلققد را، و لیل تلقدش رنف کرده، و نفای و رمضان اجدا، دا نفای و الدهد آخری دا. الدهر روجه ده و پیغمبر الله علیه و سلم اما كليك دیار و ده شوه ده او ده شوه لیلت القدرات ده هی و حدیثه هاتی پیغمبر سعال و سلم و شوه ده بخود چه شوه بدرن لیلت القدر و دی هرن و بخود سحکن لیلت القدر تده بمینن نف كتادا يعني یعنی بیستو ایک و بیستو سه و بیستو پینجا و بیستو افته و بیستو نها اوانا لیلت إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني يا ليلة المباركة شبه؟ شفا ليلة القدر، وهذا الشفا هات نخارة قرانية، ناي دسبيك هات نخارة قرآن ليلة القدر ناي دسبيك، أما مديشان دي قرآن هات خاره مدي بسوسيس الله، هم في قرانات يا خاره عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رب العالمين قرآن هنا بيت العزة في سماء الدنيا جيا كام نظاني جي. كويش هما بيجي ياكي هاي بيجن بيت العزة رباعين قرآن أولي هو إنا وريه العثمان الدنيا بيشتينجي بوبي عنبري إنا خالصان الله عليه وسلم الشفادة أو شفادة ليلة القدر دا كأول آية بوبي عنبري هات الله عليه وسلم سورة العرق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هف آياته أول آيات بنا هاته نخاله صلى الله عليه وسلم وعب العالمين آياته بحسيوه ان أنزلناه في ليلة مباركه يعني دس بيه كهاته نخاله تجي خير وبركات بو العالمين اي الله عليه وسلم ده و پشتنگ بردوام بو هاته آيات آيات سورات سورات مده 23 قران همو چلاتي. همو إِنَّا كنا منذرين ربما يجد أم, أم أبو موازن كرنية كرابان من حما مصره كُنَّا مُنْذِرِيْنَا يعني هممو قاوه أم عبدتهو انذار كين بو حقیتين نخاره پیغمبر أبو وراد كين كتاب أبو وراد كين حتى دليل نگهتا كسا كي أم عذاب حتى نهيتا انذار كرن ربما يكسا عذاب ناده مروفا كأنو كا دين إسلامي نگه ودين مروكينه دين اسلامي والحقين غشتي وسره ندمر نزا ني اسلامچي دين نگشتي اف مروه عربانو مينچ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طبعا مش دمكس عذمنا ده حتى بها رب العالمين رساله رب العالمين بيغمبر بيغمبري بو فرينكات كتابي فرين فرين دين نگته سچي دين گشت وي پشتا خو رب العالمين وني د حساب جل وهدا هنا عذاب إننا كنا منذرين وبعد عمي مجد أول سنة ده من در پیغمبر عوري كنن در كتاب عوري كنن حقية در بو عالم ديار كنن وقت حقي بو عالمها تدير كنن هكا تو إيمان بنی در سر كبير در چير بحشن رحمه خوده بدس خوبه ايني هكا تو إيمان نا اينا دهي عذاب دان اوه انذارا انذار اوهي ده, ده, ده. ده ايكي رب العالمینش بیشت حتی اموهنده نگهی نخلکی ام کسی چلنه آکین ام کسی عذاب ناده ام هلاک نابین الا پشتی دین گته پشتی اقامت الحجسته درا کرن پشتی دین ایسلام گشته جا پشتی اینگه کم روی پشت آخو کره اینگه رب العالمین بیشت دونیا اوهد رجا کمه ده بر منو به بسرمان وقتی حقی به مرویهات دیار کرن و دین حق و دین راست و به مرویهات دیار کر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 هل وكرم الله عمي كانت ايات داوود مغوتي ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها جتكازي من في ومن بآيات مجد ظالم ترني هذه حقيبتك غوتن وراسي بوتي بدون ايش لك ما عاد بيني في اخر والله هم هم بس هم عملي مو في ومن من ذكر ربه ثم عنها من حقيب وزن الدراسي حلال وحرام ليك وكتابش ني تشب قديش يها بالبيت و حقا و ضراست و واجب حرام هم اقامه الحجه و سمرهات يراكرن ما تشذرنينا تنزاني بتاع حقيات بديار كرنت عم دنجليكر عم دمشتوو كريت عمل بينك فيها يعني في هذه الليلة يعني نو شاولا شاولا الطبقادرا يفرق كل أمر حكيم يفرق يعني يفصل ويبين يعني هيدا ديار كرن هيدا اشكرا كرن شو هيدا دي ديار كرن واشكرا كرن كل أمر حكيم همو هم همو أمرك يا رب العالمين وقدره رب العالمين يا صالح همي هر عبد الله بن عباس بن ماد رحمه الله خدالبي بيجينا في شبه دا ليلة القدر قدره صالح همي شفا ليلة القدر هشوي شبه هتو صالح ليلة القدر يا وي رب العالمين تين تدري اللوح المحفوظ ده تفكي ده كده. کار ملاقاتی شلوئیشیه ملاقات عادی باران بید بارانه دت بیار صلاحنه دیبشت اول باران دیب فلان جهنه باران چی دیب و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هنده و ارزاقی عبدالله بن عباس احمد السلام داده بیشتر هندهک مرویت هن؟ بیشتر اینه او نیم شیف الاسواقی بیشتر چی نه با جای دو نیا بکیف بکنی اول علامت آقتو ونیا و وکی دیشونی اول وش هنده ناف سجلویی ناف که دا نافی ناف سجلل موت دا ني أعرف شو بدك تقول؟ ده ميت واقع الحيونية. ني أعرف آخر هم ناف القدر رب العالمين لوح في تتف العالمين او شكاهر ايكي يا؟ ويشيه ياساله ده رب العالم دهتف وي ملايكتي انوا ملايكتا وفيها يفرقو كل امرين يعني وي رجدا همو تشتاك تيتا ديار کرن تيتا آشکرا کرن بو ملايكتا و تيتا دوزع سر او قدر عرضي او اشتا عرضي تيتا ريدان همو دو شبه ده چلتل تيتا ديار کرن و تيتا لگه بكرن بو ملايكتا كل امرين حكيمين هم او قدرك او امرك رب العالمين دني حكيمين يعني شجره بدل نابد حكيمين يعني او او حموج شو ظلم وخربني دني هم شو هدي هم عداله همشكي جه خدا لو زاني افر رب العالمين بدنيه هم شو كل امر حكيمة هم او اخرني رب العالمين وقدره بهم يجي هم وجه جه خدا تشجره شو ركنه تكره كنت دني کوچیه خودآن همیدونی افساله افبارانل و وقتی آهن که عادتن چل نهید و نیا افبارانه نهید هم رب العالمین اف پار کیو میسیب و نیا پار لیلت و قدم داد بوف که دو بوف ملائکه او بری اینکه پنجهزار ساله بری عاد و عصماچه که آب اف و باران فلان وقتیهن و نیا و اف امرش یکیه حکیمه یعنی جی خود فایده هندی منو وقتی وف زاند و نیا و شویت رب العالمین هم مجبوره چیته دنیا بحكمة الدنيا جهل خلاتي الدنيا، كماتي الدنيا، عيب الدنيا هم موقع بشورية ربعالمية هما درستان هما راستان ونهان راضي من فنوان ونهان بجد ونهان نهان الدنيا وغضابا ونظار لعناتا وكيف قرآن ما هم, دي دي. هم عندهم علم من الكتاب، ونهان بجد علم هاي ناف لوح المحفوظاتون بيجون لاب بارانات يا غضب يا، أن باشني باش يا، يهون يا، نيا في إكل كارد رب العالمين يا، كله أمر حكيم هم أمر قدر رب العالمين يا كيا، تجي <تصفيق> حكمته، <متحدث> <متحدث> تجي <تصفيق> معنا يا خدها كيا رب العالمين إشتكي ناك تقول كشي تذهبي، كجيه خدها نبيت الظلم وخرابي تذهبي، نهمو عشتك رب العالمين تد إلا عدالتوا باش وحكمتوا تذهبي، أمرا من عندنا. رب العالمين ملحيت في قدرتك مش افليك بكرنا وفق درا هموليك يا هاتي همول ربي العالمين يا هاتي وقت مصيبتك بمرتيت وقتي خوشك بمرتيت دوزان او هموليك يا هاتي رب العالمين يا هاتي نالي ربي يا هاتي او جالك جالك دايكم ربي بمين رحمتك امرا من عندنا وافا اياماتي تبدل كرن او قدر أو رب العالمين ليلة القدر دا. تفاصيله داتف دا ملايكات نوف دست ملايكات هذا ما ترى تيت بدل هربة كرب العالمين القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده و عنده أم الكتاب نوف أو داتف ملايكات رب العالمين أو قدر داتف ملايكات الاصالي أو تليت أو قابل للتغيير يعني يوجد يوجد يوجد يوجد رب العالمين هي أجل هذا ملك الموت. بيشتى أوى أف في مرور هذه من فلان كاس فلان كاس فلان كاس وني أهل عادي أوي في صلاة من. هم ماذي بيشتى. دي بيشتي فلان كاسي. سنة الرحم لوني نبو. أوى شه صار يدش له هد. دمري. هك مروره كباش يجبو بيشتى ينجي خزمه كاس قارد قوم. الرحم هبو. دي ده ده هذا رب العالمين <سؤال> <سؤال> بجيد يمحو الله ما يشاء. أريد استعمال ملائكته <متحدث> ثلاثة يعني. بدل بدال كلام. تينا تغيير كلام. تينا بدل كلام. هنداك ده هنا الليبرنا. هنداك ده هنا زي ذاك. أما ويثبت وعنده أم الكتاب. اما أم الكتاب لا هو المحفوظ نهت بدال كلام. أو يوشيها. أو يوثابتها. أو لا رب العالمين. أو أو داف ملائكته ليلة القدر. أو تدا ت تشا هاي. تغيير تدا هاي. بدال كرنات تدا هاي. ونيا رب العالمين ده لاشتبشته. وجاء هذا بشتى أفلابنا، أفيز ذلك، عمري أبي أفيز ذلك، عمري كم كان، أفيروس قافيز ذلك، أفيروس قوي كم كان، أبي كان،, كان وكيف هو، كان، هذا كلام ما يبدل القول لديه، لأن رب العالمين آخف ناتوي والحكم ياتي على النافل لوح <تصفيق> كنا بیگمره آفرید کنیم چجورا هم چقائمانها هلین به بیگمر، چو امتانها هلین به رب العالمين یا رب العالمین جل عبدت وی، اینا کننا مرسلینا هم همون وقت کی بیگمره و کتاب و دینی بخال کی آفرید کنیم من امتی الا خلافیها نذیر بر هندس رب العالمین بجید هر امت که ما متی بفرکری الى البيغمبر اتما يفرأيك لك بترسينه بأمته رحمة من ربك أفهموك يا رحمة اف قرآن رب العالمين هناتي اف بيغمبر رب العالمين اف ليلة القدر كاكت رابع بوادتك هزار بتر هزار رحمة من ربك قانون اف اف اسلام و یا جوان و یا راس و یا حب محناتی افا همو چیه؟ رحمتا من ربی که همو رحمه لالی ربیته احاتی چونکه رب العالمین ام خوش دبین و کیف متید و خب ما وهایدت افا همو دلیل خبی وهایدان رب العالمین یه بو که و عبدتوی بو ما برهم دیده پیغم بر آورای که دی کتاب آورای که همو وقتا که دین حقیه هلوی بو ما وعده دایگوتی وعالمين دين حق و دين راس بيته ديار کرن واشكره کرن فهو هموش يا رحمة من ربك نحو رب العالمين شو يحبكتش؟ شو يحبكتش؟ شو يحبكتش؟ بجب من عقل دواء بشري بلاب عقلكم, بلاب عقلكم بس عبادتهم بس عوش رب العالمين ببيغمبر ايش نهناد منه كتاب ايش نهناد منه عقلا بس رب العالمين <سؤال> هيفي هم هم رحمة من ربي كا رب العالمين بيعنبر ميت فريكنين كتاب ميت فريكنين دين ميت هم يا شيطاني رحمة من هم رب العالمين ني عبد خواه، بدل بجلي هنديك رب عنده ما تشيش دناه، كوني الكونيش دناه، عرض، عثمان، وشيء، وأخ ما أخلقتنا، هم ما يدنون، كملوا في كيبي بناسي، رب العالميني بناسي، وظان بس أو مستحق عبادتي وعبادتش بس بيبك، أفهمه رحمة لاني ربتهاتي، يقولي من ربك يعني أو ربي خبته هاي دتي يا محمد صلى الله عليه وسلم أي إمام دار رب العالميني، قالك عبد خواه هاي دو كيف بيتاد بالهدي؟ عند نعمة وباشية قال كريني وأما مؤسرين باشية ومؤسرين نعمة كربلاء ما فيها غنبل هناواتي صان الله عليه وسلم وما القرآن هناوتي بمدينة إسلام ديار كريني هذا مؤسرين نعمة كربلاء يقول لك بس تيني نعمتك شدهن نعمتة هي صحته خوشية الدنيا بس تي هذا تي نعمات تي نعمات الله وسلم وقرآن دين نبيته. و ايمان قران النبي دول و ايمان اسلام النبي بني امر بي تش ماصر النعمه و ماصرين تش تريد باش يا و اخرته امر بي تش يعني دسكودا من يقول لي دي البر امر في هالنعمه ديابا تش فايده مال في نوتن او فايده امر بي الدنيا و اخرتي او امر سد دين حق سد دين راز دي قران ام عنبر شي صلى الله عليه و سلام بن هذ اماميه هم يوتي رحمه من ربك هذا هم رحمه لربكاتي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 هؤلاء هم جوه هاي وعلم زارين الشياب هم جوه هاي. شو شر رب العالمين؟ نعات بشار. رب السماوات أوى خدانه هرحف طبقة عثمانة يتشكرن ريفد باد والأرض وهرحف طبقة عرديش وأوتش ما بين عرض عثمانة ده. أوى أفهموا تشكرن أوى عثمان راقتي كشلينات كنا كيف تساعدني؟ هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض رب العالمين عثمان الراغرت الذي يكون هناك في تسرق أرضي نعم رب العالمين بردد كيف يجب رب العالمين في الشيء شريبك في الشيء في عثمان الراغرت كس نشد كس نشد ونيوك رب العالمين قدرته شيانة ونبن أف عرض أف عثمانها نامينا وهو الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا أربعين مش ما عرض عثمانية راقة قدرته ما وبشيانة مائة هذه راقة ولا إنزالته أربعين مش هكذا بتشنها إن أمسكهما من أحد من بعده يعني كسر ديها يا فنارابغي كسر ديها يا فنابين تبع كسر شديد تبع أربعين هم ويا قدرته وشيانة رب العالمين راوستين إلش ذكي ربي السماوات والأرض خدان عرض عثمان وبشكل بس أوى وما بينهما أوجد ما بين عرض عثمان ده هيفا أستيرن ملائکتاً هر چطه که دیه بیتای ما بین عرد و عثمان آلا این کنتم موقنین هفر عامید گل مشرکا داوید یعنی ها کنگو یقین و باوری اکا درس هیا باوری اکا بیشک هیا که خودع عثمان چه کری و عرد چه کری و مروف چه کری و اوت مرینی تو و او باران تنی تا خالید چو گی ما ایمانا فهندی هی و تب سیار پیکر گو ولی این سألتا و من سيار دبويت يقولون دبشك كم شيء كذي رب العالم العالمين يا من شيء كذي من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز عليم هكذا سيار بيوت يقولون دبشك عرض هذا العالمين عزيز وهمشوا بيت بنو كس فهند العالمين جو العالمين ریفابار عثمانی و عردي و اوید ما بين عردو بي بي بي بي بي بي بي عثمان ادعا وبي همگي شيكين و آوا صاح كت و مرن و باران تینید و بيانگو ايمانش بي ایمان بينن بینن؟ بينن بینن لالي بيهات يخاري. تي بيانگو ايمانش به عنبرش بينسال الله و علي سلم كه لالي بيهاتي. ما و ايمان و صاح كنفه و مرن و آواشتن همه هاي ايه بيانگو ايمان محمدش بينسال الله و علي سلم. همين شر الله كه وحي بواتي. هل رب العالمين يا وإيمان بقرآن إيش كتاب لا رب إله إلا هو هاي إيمان هبيد كرب العالمين خدانا عاد عثمانه ما بين عاد عثمان ده عبادته لا إلهش إلا, إلا, إلا هو بس أو إله حقه وبس أو مستحق تفي بس بويب هذا هاي من إيمان هيك أخذيح. وسمانه چه کری و عرضه چه کری و اف مخلوقاتان همو ویه چه کری نو آم و و اوه بارانه تینید و اوه چهت کرد و اوه میری نید ایمان و باوری همیشه کاکس حق عبادتش نیه ایلا کی نبی ایلا او نبی کسی مستحکم حق نیه اما مشروب آره حالی گویی اوه خودی اوه اوه شلوانت کرد عرضه وسمانو و اوه مرو ونه همه چهت کرد و میری تو شلوت جیان و آم و رهبدبد و راه کیفش عبادت بکیت کرد بوداره و برای سنم ادکار گر برامید کنه شریک ما باهمش نهونگه ته اونو فت بیجن که ایمانش بین کار باس خدا الهه ک حق و عبادتش باز ویده یحیی و او هندک انصاح کد و اش منی نیت او ربهم جوا یعنی رب العالمین همینو گه چه کنیم شریت مورعه بذب و خوده باو باپیره تنگوه اش الاولینه الاولینه یعنی اوید پیشی اینگو چوینو مرین چونکی واد چود گوتی وقتید ما رب العالمين عرد و عثمانه چه باران و او بارانت تینید و او مدمرینی تو ساد کد گوتی اوید باو باپیره تنگوه هره وگوتی امیش هره سرفی دینه و سرفی عقیده جراب را این بشت او رب هنگوه و یه باو بس تی بیان حیبادتیش بس بویب که حتاد بنچه توی ایمان دار افت نه العالمين ولله عالمین عرضه چه و عثمانه چه کری و بارانه تینید می‌نوی نه این تناف کرده ده نه این تناف دینیده می‌نوی نه بیتاب صمای تی ایمان پیغمبرین علیه الله عليه علیه وسلم قرانه بینید تی بی بس بو خدای بکه حتاد چلته حتاد بیدا بصماینا حق و ایمان داره ک حق بلهم فی شکن قبلا مجبور بو خدینه کن چونکی آیا یقین نیه اید بودی دی، این کنتوم موقنی نه، چند آیات بری و آیات. توی هنگام قبولی که بیشک خود عرض و چه کردین، توی عبادتی بس بوی کن. بس ما دامو عبادتی بوی نه کمتنه، یعنی همگو شکای، همگو دو دل نیمگو شکای. و مری به شک شهید مری فی امدادار نیه. همگو باوری بهندش نیه که خود عرض عسمان چه کردی. باوری همگو بین دلش چیه؟ آیا ضعیفه یا کم؟ اونگه دو دلن چونکه با او با پیرت می وگوتی برهندی امیش به آخف ند بجید نه بو چه واد گوتی نه یقین و ایمان درست و یا راست واد اما اف آخف ند کر گوتی با او با پیرت می وگوتی لو امیش به آخف ند کن یلعبونه یعنی بلاری بخوب چهت کرن؟ بدینیت کرن او چه تی دلوها بودا کن او کرد شتي جديد له واغو باو بايرت واكر بودي بجن والله ما ايمان ابيك باو بايرت واغودي خدي عاد عثمان مش بس بخدي ما في شك يعني عکیل‌ها و دین‌خو و نیم سر اساس کراس و نقل دوشکتی ده‌هابو، هندهش تیباری په‌هابو، هندهگیش بینابو. و اگه باوریش بیه چه بیابو، وادی کراس و یه حق بینابو. و بیشترینیش بخو دین‌خو بخو بیاد کنه، هندهکده کنه، هندهکنای کنه. آواز دل و قدر بوده کنه، آواز دل و نقل بوده کنه. و اگه بس بیشتر دیگه آماده من نشدنم هم شو لاری آن یکی دو بشه تو آداب چین فناوری شده کم بیشی کم براسن نکنم بو دلمن نگم. اول لاری نهات کن. اما دین چی دانیا؟ ونیا دلمن غریت و دلمن نگریت دانیا. دینی هموج تاکی مرورتی و چپ کرد. تو رابط جیب جیب کرد. چون که هموج تاکی ونیا لاری رابط عالمیه و تی وفادا و مصلحت مروری دنیا و آخر تیم امر دینی و نیه همه چوب کرد همه بگری تو دیپ چی تو عملی کرد اما او کسی نه که بگری تو نه که نگری تو ربع امین میشه آفه شود که چه شود آمیش رکابو بخوی لاریم چه کردن دینی خود الذين آمنوا تحلو في السلم كافة تجلی ایمان داره هر نهف دین اسلامه دو بچه هم و با و همه وكي مشركة وكي كافرة ناكا هندكي بغرن وندكي ناكرا وكي مخبئب كان لغيا وصحبت اب ديني دعوانا أن الحمد لله عبر عالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعه <تصفيق> <تصفيق>